ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نُوحِي إليهم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 ثم صدّقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا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 دهو لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترض أم اتخذوا آلها من الأرضهم يشرود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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن تخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آله تكم وهو بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آيات فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يَعْلَمُ الذين كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ الْحِسَابَ عَلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ لَيَعْلَمُنَّ أَنَّ بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون <تصفيق> ولقد استهزئ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن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 وإن كان مفقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 توبه على أعيان الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم.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 ثمّ نكسوا على رؤوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَاؤُلَائِيَ طِقُودٌ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعُلُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضْرُرُكُمْ أَفْضَلُ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 قلنا يا نار قوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجئناه ونط إلى الأرض التي باركنا في جال العالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ نَافِلَهُ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِفِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ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 ومَن فِي الْحَرْبِ إِذْنًا فَشَتَّتَ فِيهِ غَنَمَ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له وَمَن يُنْعِمْ عَلَيْكَ فَشَكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ ۚ وَلَا تَكْفُرْ بِهَا ۚ أَنِّي مسني الضر وَأَنتَ أَرْحَمُ استجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين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 إله إلا أنت سبحانك فندفن في الظلمات إلا إله إلا أنت سبحانك إن كنتم من الظالمين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 فاستجبنا لَهُ ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ نَارَ غَبَوْ وَرَهَبَ وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتُكُمْ فَأَنَا وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ صالحاته وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتب وحرام على قرية أهلكناه أنهم لا يرجعون. حتى تا إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهو من كل حد في سلود وقتر بالوعد الحق. فإذا هي şاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تع... بدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردو لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون.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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خاردون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق وَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ يَوْمَ نَطُوِّ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد اذكري أن الأرض يرثها عباد الصالحين، إن فيها ذل بلا غل قوم عبادين، وما أرسل إلا رحمة للعالمين.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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُل آذَنْتُكُمْ عَلَى سُوءٍ وَإِن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَخْفَى علم ما تكتمون وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حيد قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون